يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم ونزلنا عليكم المن والسلوى Kuluu min toibat ma razaqnaakum Waala tatuhoofihe Faihilla alaykum vababi Wamen yahlil alayhi vababi Fakad hewa Wainni Wainni وَإِنِّي لَغَفَّارٌ غَفَّارُُ لِبَتَ بَآمَ وَإِن لَغَفَُّ لِبَتَابَ وَآمَنَ وَامِلَ الصَّالِحَا وَامِلَ صَالِ